ولا تحريف وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشر أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار ربنا جل جلاله يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي أنزلنا القرآن وحيا من عند الله تعالى لمصلحه الخلق أجمعين، وهذا القرآن هو حق ونزل متضمنا الحق مشتملا على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة نزل به الرسول الملكي جبريل القوي الأمين إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين محروسا من الشياطين محفوظا من الزيادة والنقصان لم يقع في طريق انزاله تبديل ولم يحدث له تغيير ولا تحويل ثم قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم شأنه وعظم شأن سنته وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي وما أرسلناك يا محمد إلا لتبشر الطائعين بالخير والثواب في الدنيا وبالجنة في الآخرة وتنذر العاصين بالعقاب في الدنيا والاخره الايه الثالثه بعد المئه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وانزلناه قرانا فصلناه وبيناه رجاء ان تقراه على الناس على مهل وترسل في التلاوة لأنه أدعى للفهم والتدبر ونزلناه منجما مفرقا على حسب الحوادث والأحوال وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مرء أي وقرانا فصلناه وبيناه وأحكمناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال لتسلوه على الناس بتمهفل وتؤدى وترثيل والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعليم للجميع وهذا الخطاب للنبي وعلى كل أحد أن يأخذ من هذه الخطابات فيؤدي المؤدى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديه إذن يكون الايه الآية فصلناه وبيناه وأحكمناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال لأجل أن تتلوه يا محمد على الناس لتمهل وتؤذى وترتيل ولا تعجل في تلاوته فإن ذلك أيسر للحفظ واعون للفهم لأجل أن يتدبره الناس ولأجل أن يتفكروا في معانيه ولأجل أن يستخرجوا من علومه وأسراره ومراميه ربنا يقول ونزلناه تنزيلا أي ونزلنا عليك القران يا محمد مفرقا شيئا بعد شيء وفي هذا حكم متعدده وكما انه نزل مفرقا فالانسان حينما يحفظ القران يحفظه شيئا فشيئا ليجئ أن يحفظ ثم يثبت المحفوظ ثم يعابد وفهم الايات مما يعين على حفظ القرآن الآية السابعة بعد المئة والآمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا قل ايها الرسول امن به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمن به فلا ينقصه كفركم شيئا إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأوا عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا ربنا يقول قل وهذا من التلقين قل امنوا به أو لا تؤمنوا أي قل يا محمد للمكذبين المعرضين عن القرآن امنوا بالقران القرآن أو لا تؤمنوا به فسواء آمنتم به أم كفرتم فهو حق في نفسه ولن تنفعوا الله إن آمنتم ولن تضروه إن كفرتم وإنما ضرر ذلك واقع عليكم ثم قال الله تعالى مبينا حال من آمن من أهل الكتاب إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويكون تاويل الايه أي وإن تكفر بالقرآن فإن الذين أوتوا العلم من قبل نزوله من مؤمن أهل الكتاب إذا يتلى عليهم هذا القرآن يسقطون سريعا على أذقانهم الساجدين لله سبحانه وتعالى في هذا تنبيه لقار القرآن أنه أن يخضع لله تعالى وان يتفكر بالمعاني ولا بد أن يكون الإنسان خشية وخوف وبكاء ومهابة الهيبة من الله تعالى الذي أنزل هذا القرآن بما فيه من المعاني العظيمة الآية الثانية بعد المئة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محاله ويقولون سبحان ربنا أي يقولون تنزيها لربنا مما يضيفه ليه المشرفون وعما يقوده الجاهلون مما لا يليق بجلاله وتعظيما وتوقيرا له على قدرته التامة وأنه لا يخلف ما وعد وبشر به في الكتب السابقة من بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وإن زاد القرآن عليه إن كان وعد ربنا لا لمفعولا أي إن وعد ربنا باثار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه كائن وواقع ولذلك هؤلاء قرأوا كتبهم السابقة فآمنوا بها وآمنوا بما فيها فلما جاء القرآن آمنوا بالقرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الآية التاسعة بعد المياه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته ويزيدهم سماع القران وتدبر معانيه خضوعا لله وخشيه له ويخرون للاذقان يبكون اي يسقطون على اذقانهم يبكون خاضعين لله عند سماعهم القرآن ويزيدهم خشوعا أي ويزيدهم القرآن خضوعا لله واستكالة لهم ورقة ولينا في قلوبهم وذلك الذي يقرأ القرآن الذي يستمع للقرآن عليه أن يتدبر معاني لأجي ان يخشع ويخضع لله تعالى الآية العاشرة بعد المئة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 فيسمعك المشركون ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون واطلب طريقا وسطا بين الأمرين قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي قل يا محمد إن شئتم فقولوا في دعائكم يا الله وإن شئتم فقولوا يا رحمن فتلاهما اسم لله الواحد الذي لا شريك له ما تدعو فله الأسماء في أي بأي اسم من أسماء الله دعوتم فإنما تدعون الله الواحد سبحانه فله أحسن الأسماء المتضمنة أفضل الأوصاف فليس له اسم غير حسن حتى ينهى عن دعائه به فربنا جل جلاله له الأسماء الحسنة وهي في غاية الحسن لما في معانيها من الحسن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي ولا ترفع صوتك بقراءة القرآن في صلاتك ودعائك وركرتك لله فيها ولا تسر بذلك وابتغ بين ذلك سبيلا أي وسلك طريقا وسطا بين الجهر والمخافة الآن الحالي عشر بعد وقول الحمد لله الذي لم يت... اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل أيها الرسول الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك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 أي وقل التناء الجميل لله المتصف بالكمال المنزه عن النقائص الذي لم يجعل له ولدا ولم يكن له شريك في الملت أي ولا يوجد أحد يشاركه في ملته وسلطانه ولم يكن له ولي من الدل أي ولا يوجد لله ولي يناصره ويدافع عنه ويتعزز به ويعاونه من أجل ذل فيه أو عجز أو افتقار بل إن الله سبحانه وتعالى هو الغني ذو العز والكبريع وكل شيء خاضع له وتحت قهره وقدرته ولا يكون إلها يطاع ويعبد من كان ذليلا مهينا محتاجا إلى ولي وكبره تكبيرا أي عظم ربك تعظيما تاما شديدا فلا تعبد غيره وأطع أمره واجتنب نهيه وأكبر عنه بأوصافه الحسنى وأفعاله العظيمة ونزهه عن كل آفة